البلاية المصائب في مبحث القدر البلاية المصائب لم تبقية بها الإنسان وصبر عنها كانت تكفيراً له الخطايا ورقعاً للأجل أشكل عني هذا مع قول أهل بعدها استداراً بقوله تعالوا وما أصابك من سيئتين فبما كسرت أيديكم وما أصابهم مصيبة من مصيبة فبما كسرت أيديكم ما أعطوا عن كثير ما. قالوا أن سبب إصابة العبد بالبياء المصائب لنوم اقلكم من المعذب ايش قالوا ان سبب ما لحسين المعذب من المصائب تلقى عليه من الذنوب والتقصير فكيف نجد بينه هو نقول ان المصائب اذا اصابت الانسان فهي تكفير تكفير وليس فيها تواب فيها حق من الخطا اذا صفر فاذا احتسب الاجر صار فيها تكفير واجر يعني الاجر لا لا يكون الا لمن احتسب الاجر عند الله اما التكفير فهو بالمجرد نقص المصيبه يكفر بها عند المصابه من المصيبه يعني مين الاحوج له نعم لكن هل يصاب غير غير المدني اني كان يعني ربما يصاب غير المدني بتكفير رفع الدرجات ما فيها شيء الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعق كما يعقر رجلان منه في ف... فيكون في ذلك رفعه للدرجات ولاجل ان يتم ان تتم درجه الصابرين في حقه ولهذا اصبر الناس على قدر الله وعلى المصائب وعلى شر الله هو الرسول عليه الصلاه والسلام نعم ان شاء الله عز وجل يقول في كتابه تلك الرسله ظلنا بعضا على بعض والنبي عليه الصلاه والسلام لا تقولوا تفضل بين لا تفضلوا بين انبيائي لا ولا قلنا ان, إن احد اكثر من مسلمه يقول لا تفضلوا بين انبيائي بين انبياء الله نعم ولا قلنا ان احد افضل من مسلمه هذا قال الشيخ بين الحديث هذا قاله النبي عليه الصلاه والسلام لالا يقرا احد برسوله على اخر كما جرى بين اليهودي والانصار وان اعتقاد ذلك في القلب يجب ان نعتقد هذا ان رسل بعضهم افضل من بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا بعضا ذموا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم كلمه الله ورفع بعضهم كما الشيخ هذا يجب اعتقاده اما باللسان فلا نفاضل لان لا ي... ان كنا في مخاصمه مع... مع اصحاب مع اصحاب الرسل الاخرين فه فيها لا شك ان فيها اجاب وقال: وربما فسيل حق المقاتله واما وان في غير ذلك فانه لا ينبغي ان فاض الخوف من ان يؤدي ذلك الى تنقص الحق المفروض انتهى اخت ولا لا صح سؤالي الشيخ تكون انا شكرا ان اذكر الثلاث ايش شوفت. نعم متعلق الشكر ثلاث. يعني هذا لابد لي اعطائه ثلاث مرات كيف لابد ان اعطي الشكر من هذه الثلاثه على سبيل الاستعانه نعم نعم لابد النهايه اذا ذكر الانسان بلسانه ثناء فعاله ما شاء لو قال انا اشكر الله واحوى احمد الله و الحمد لله على نعمه ناخذ هنا يستعين بها الناصر أين الشر؟ وأنا ذكرت لكم أن الله قال للرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا وقال في المؤمنين كلوا من طيبات ما رسول الله كن واشكروا لله وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وهذا يعني أن العمل الصالح هو الشر أرى؟ طيب من, من اتكل على السبب في حصول النعم هل يكون شاكرا لا لانه لم يكن لم يكن في قلبه خالص الشكر يعني كثير من الناس اذا عالجه طبيب من اطباء وشاهي من المرض تجده نسال الله السلامه شاكيا تجده يحب الطبيب على هذا ربما اكثر مما يحب الله لانه يشتغل بالسبب وانسى المس وهذه المسألة الخطيرة جدا على الإنسان أنت إذا شفاك الله على يدي الإنسان بقراءة أو معالجة فقل الحمد لله الذي شفاني على يد هذا الرجل واشقل لهذا الرجل بقدر ما فعل من السبب لا أن تنسى الله عز وجل كثيراً ما يعالج الإنسان بأشد الأدوية تأثيراً وأعلم الأطباء خبرة ومع ذلك لا لا يشكر إذن الشفاء بيد الله وما هذا إلا سبب نعم مرحب. إذا حكمنا على يؤوني أو نصراني بأنه كان أنا ألزم لدفعه إنه يدخل الله بذلك رضي الله نعم ما في الشك حصول قال ما من, ما من أحد من أمتي يسمع ما جئ جور به ثم لا يؤمن بذلك إلا كان من أصحاب الله ونص على الهونج والنصار والذي نفس بيده لا اسمه باحد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم راى من المجت به الا كان من اصحاب النار نجلد هذا المقام قول الله اننا نذنب بان هذا الرجل بعينه لكن كل يهودي هو في النار كل نصراني فهو في النار كما نقول كل مؤمن فهو في الجنه لكن لا, لا نشهد لشخص معين بانه بنا الجنه وان كنا نرى انه مؤمن يقوم الصلاه ويعطي الزكاه ويحب الله ورسوله ما لازم بعنده فرق بين الشهاده بالعين والشهاده بالوصف وان هذا الكلام لكم ما له فيه تناقض في لانه اشار استشهد الله عليه وسلم بالشهاده ان هذه بي قد كافل والعامري كافر ماتي الماء ما أنا لا أفهم اللي أحفظ عام والمراج بذلك من قامت عليهم الحجة أما من المتقم علي الحجة فلا أفعل أنا أشهده بالنور يعني مثل يوجد مثل أن الناس يدعون هذه القبور فلا وفلا ونحن لا نذي أنها قامت علي الحجة لا نشهده بالنور نعم نعم الجن ها الجن الجن الجن الجن الصحيح أن الجن ليس, ليس فيها القصور لأن الله تعالى يقول وَرَقَلْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمًا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النفوة والمشتر ان نبوء بذريته والجلس بذريته نروح ولا من ذريته راح وايضا يقول تعالى وما اسلم من قبلك الا ارجان نحي اليهم من اهل القرى يبقى الاشكال في قوله تعالى يا ما شر الجن والانس انما تكن مسلم منكم يقصون عليكم اياتي وعن دور لقائكم هذا اجاب العلماء عن ذلك بان قوله يا ما شر الجن والانس انما تكن مسلم منكم الخطاب للمجموع لا لا الجني و واجبه اخرى ان المراد بالرسل هم النود كما قال تعالى واصرفنا اليك نظرا من الجن يسمعون القران فلأما فلما حضروه قالوا نستقون فلما قضيوا لو الى قومهم منذرين وهذا القول هو الحق ان الجن ليس منهم رسول وليس افلا ان يكون منهم رسول وهم عبيد للليس لكن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك منهم المسلمون ومنهم مقاسطون وكفى بنا فخرا أن يكون من ذنية أخبة الخلق فيما نعلم عند الله عز وجل ثم يكون منه الصالح ويكون منه نسلم إذن نستمد قال ومن ثمرات الإيمان بلوم الآخر وهو الإيمان الذي يقينه الله تعالى دائما بالإيمان به ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بالمؤمنين واه في هذا كثيره يقرن الله تعالى يقرن الله تعالى الايمان به بالايمان باليوم الاخر لان من لم يؤمن باليوم الاخر لا يمكن ان يصدق صرا ولا ان يتعبد بطاعه لانه يرى انه يعيش بهذه الدنيا ما شاء الله وانا عايش وما بينتهي الامر ولا يمكن انسان لا يؤمن باليوم الاخر ان يستقيم على طاعه ابدا لكن الايمان باليوم الاخر يحث الانسان الى العمل بطاعه الله عز وجل فعلا لامره وترك لنهي ولهذا دائما يخاطب الله بال نعم ولهذا دائما يخاطب الله بالذين امنوا يا ايها الذين امنوا اشار الى ان الايمان مقتضاه هو العمل الصالح الامام اليوم الاخر من فوائده الحرص على طاعه الله تعالى رغبه في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوف من عقاب ذلك اليوم هذه مثل مره بلا شك انه اذا امن الانسان بيوم الاخر حرص على طاعه الله رغبه في ايش في ثواب و... واجتناب معصيه الله خوفا من عقابه ثانياً تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وتوابه نعم تسلية المؤمن لأن المؤمن إذا رأى أهل المعصر منع عمير بثيابه وأبنائه وأهليه وقصوره ومراكبه سوف يموت غمّا لكن اذا اذا امن بما عند الله ولو في الاخر فانا عليه كل دينه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تشربوا لا تاكلوا في امثله ذهب الغفله ولا تاكلوا في استحافه فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخر ودما را عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على حصير قد اثر في جنبه بك فقال له ما بك قال ابكي لان قصه وقيس بعيشاني فيما يعيشون فيه من نعيم وانت على هذه الحال فقال امات ترى ام لا ترضى ان تكون لهم مبكينا وانا الاخره وهذا كان هذا تسليه عظيمه تخفي الموت ا والكسليه تهون على الانسان مصيبه لا شك أنها تهون عن الإنسان المصيبة ولهذا قايت أظنها رابعة العدوية وقد أصيبت في أصبوعها ولم تترجم ولم تتأثن فقيل لها في ذلك فقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها كلام كلام نظر عليه النور إن حلاوة أجرها أنستني مراره الصبر لان بضدها تجاوذ الاشياء فحررته حقا ان مراره العيش حلاوه اجلها انسى مراره الصبر فحلاوه الاجل تقابل مراره الصبر وهذا لا شك انه تسليه للعبد المؤمن فاذا امن باليوم الاخر حصل له ذلك اما ثمرات الايمان بالقدر فيقول اولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الاسباب لان السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره نعم وهذا من اهم الايمان بالقدر ان المسالك يعتمد على الله عز وجل عند فعل الاسباب ولا تعتمد على السبب لانه اذا اعتمد على السبب خذ وكان من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام اللهم انتكلني الى نفسي تكلني الى ضعف وعجز وعونه فلا تكلني الى نفسي ولا الى احد غيرك ترفع تعالى وانظر الى فؤاد الذي اتاه الله تعالى ما اتاه من الدنيا حيث قال انما اوتيته على هلم من عندي فافخر بنفسي مع ان مع ان الله هو الذي قدر له ذلك فاذا امنت بالقدر اعتمدت على الله عند فعل الاسباب وانظر الى قول المؤلف عند فعل الاسباب لترى انه لا بد من الاعتماد على الله على فعل السبب لا بد نعم من الاعتماد على الله من فعل السبب لا بد انت على السبب الانسان الذي يتكل ويقول انه متكل ويفعل السبب وقاضح في حكمه الله عز وجل الا اذا اعيتك الامور فحينئذ اعتمد على مجرد القدر والقضاء ولهذا قال النبي وعن رسوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان صادك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل ايش قد الله وما شاء فعل فان لو تفتع عمل الشيطان فانت افعل الاسان ولكن اعتمد على أسبابي على أنها سبب محر وأن, وأن الله تعالى لو شاء لا أبطل هذا السبب لو شاء الله تعالى لا أبطل هذا السبب بقوله وكن في يكون انظروا إلى, إلى النار النار محرقة وقد أضرم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام نارا عظيمة وألقوه فيها فقال الله النار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فكانت بردا وسلاما عليه مع انها حاره مهلكه فقيل لها كوني بردا ضد الحراره والسلاما ضد الاهلاك بالاحراق فصارت النار بردا وسلاما عليه وخرج سليما والعجب أن بعض العلماء قال إن جميع نيران الدنيا في تلك الساعة كانت باردة حتى الذين أوقدوا النار على طعامهم أصبحت النار باردة كأنها ضوء القمر والطعام إيش؟ لم ينظر أكلوا هنية هكذا قال بعض العلماء وهو قول صخيف لا يلتفتوا إليه لأن الله قال يا نار يا نار فبناها على الظم والنكرة إذا يبنيت على الظم صارت مقصودة كالمعرفة تماما فكما أن المعرفة تعين المعرة كذلك النكرة المقصودة هي كالمعرفة تماما ولها تبنى على الظم في الندى والقرآن الكريم قال فيه قال الله فيه يا نار ولم يقل يا نارا ثم قال كوني بردا وسلاما على مان وإبراهيم في جميع النيران او كان اربع واحده في اربع واحده وهذه مما يدلك على ان بعض العلماء ياخذون اقوالهم من الاسرائيليين دون ان يحصوها والى ها كل انسان يقرا ذلك يعرف ان هذا القول ليس بشيء نعم طيب يقول الاعتماد على الله تعالى عند في الاسباب لان السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره ثانيا راحه النفس وطمئنه القلب لانهما تعلم ان ذلك بقضاء الله تعالى وان المكروه وان المكروه كان له محاله ارتاحت النفس واطمئن القلب ورضي بقضاء القدر فلا احد اطيب عيشا واربح نفسه واريح نفسها واقوى طمئنينه ممن امن بالقدر وهذا مهم جدا وهو راحه النفس وطمئنيا في قلب عند حصول المكروه انت اذا سعيت بالاسباب وحصل ما تكره ولم يحصل ما تريد وكنت مؤمنا بالقدر فما ما قال مشايخنا ايدين الصافي يقول التسليم التسليم والرضا وتقول هذا هو الذي قدر الله ولا يمكن ان تتغير الحال عن ما كان فتطمئن واتقلها اذا كان هذا خير ربي بي فاعلم كل اهل قبل الله يفعل ما شاء فتطمئن تستقر ولا تستحسر وتفعل الاسباب المنجيه التي جعلها الله اسباب لكن اذا لم تؤمن بالقدر لا يمكن ان تصبر ولهذا انظر الى القوم الذين لم يؤمنوا بالقدر اذا اصيبوا بكربه يعملون ايش يعملون ارتاح ايش انتحروا يقتلون انفسهم ولكن هل اذا انتحروا ينجون مما هم فيه لا يقعون في انه اشد فهم كالمستجير من الرضاء بالنار لا يظلم هذا المسكين انه اذا اذا قتل نفسه كالشاة كالبهيمه انتهى امره فانتقل الى دار الجزاء وجزاؤه اذا قتل نفسه ان يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا ولعن بالله لكن من هؤلاء لا يمنع بذلك المهم هو ان الايمان بالقدر يوجب الاخ ليبرح النفس وطمانين راحه النفس وطمانين في قلبه ربما مثل يسعى انسان ربما يسعى انسان لحصول الشيء ثم يكون القدر بينه وبين هذا الشيء عن قدر الله فتجلب جنمته ويتاثر لكن يجد فيما بعد ان الخير في ما قدره الله قبل سنوات احترقت طائره سعوديه بعد ان اقلعت من مطار الرياض ثم رجعت لاطفاء الحريق لكن قد الله ما شاء فعل قضى الحريق عليه وعلى من فيها قضى الحريق عليها وعلى من فيها مع ان قائدها فعل كل سبب يمكنه للسلامه لكن قد ما القدر كان من جمله الاكاب رجل ينتظر الاعلان عن وقوع الطاير اخرهم اعصى واعلن عن الطالب والله اعلم اننا ما هو كان ثقيل والا مطار الرياض ما شاء الله دهن يصلق الاذن لكن كان نموه ثقيل فلما استيقظ واذا الناس قد ركب فذهب الى اهل المطار يوبخهم ويلكتبهم يوبخهم ويقول كريم وكيل انا في في محل الانتظار لماذا لم ياتي احد يخذني ويهوش وفي اثناء ذلك اعلن ان الطائره هبطت في المطار واحترقت سبحان الله هذا قدر له النجاح لكنه كان كانه بالاول كان ايش ان يكون تاخر لكن كان تاخره خيرا له قال الله ان شاء الله تعالى ان ازداد في فقري ان ازداد ببقائي في, في الدنيا خيرا وإلا فربما يكون طول العمر شر سبول الناس من طال عمره وساء عمره المهم ان الانسان اذا امن بالقدر اطمئن وعسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فان كرهتمه فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الشريعه العادله الكريمه انكرتوه هن تاسى ان تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا لو كانت لا هكذا لكان الخير كثير خاصا بالنساء لكن قال تاسى ان تكرهوا شيئا يعني اي شيء يكون ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نعم يقول وهو ان المكروه كائن لا محاله المكروه يعني الباطل فحقا لله محق ولا يمكن رفضه فاذا كان الامر رهو فما الفائده من الحزن والقلق والتعب النفسي والتقديرات التي يمليها الانسان على الشيطان على الانسان ليك كما فعل ولو ما فعل كان كذا وما اشبه ذلك مما هو معروف وبهذه المناسبه اذكر كلمه عشقها بعض الناس في اصل هذا وهيا الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هذا غلط هل قال الرسول عليه الصلاه والسلام ابدا وهذا ينبئ على ينبئ عن احتجاج على القدر وان كلام ترى بالقدر لكن ضصف عليك والرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا اصابه ما لا يطيق يقول الحمد لله على كل حال جعل الكلمه طيبه ولا يسمى مكروه وهو يتضرع الى رحمه ربه ويعلم انه مكروه كانما احتج على قدر ثم اقول ابني احمد الله على دعوه طيب احمد الله على كل حاجه وكان اذا اسره الشيخ انت ما يصرخ قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا كل ارتاحت النفس واطمأن قلب ورضى ال... ورضى الانسان و... ورضى بقضاء الرب فلا احد اطرب عايش واريح نفسه واقوى اطمئنانه ممن من... امن بالقدر وصدق المؤلف وعاد تبقى دقائق نكمل ولا نكمل يا شيخ نكمل طيب ها باقي تقفه واحده ايوه كم من دقيقه طيب نكملها بكره ما يصير عندنا درس نعم تفسير طيب ده بس قال ثالثا طرد الاعجاب بالنفس عند حصول المراد لان حصول ذلك نعمه من الله تعالى بما قدره من اسباب الخير والنجاح فاشكر الله على ذلك وادع وادع الاعجاب هذا ايضا من اهم ما يكون من فوايد الايمان بالقدر ان الايمان بالقدر يطرد الاعجاب بالنفس اللهم لولا انت ما هديت هذا ايمان بالقدر يعني نؤمن عليك انسلموا نعم هذا خلاف الايمان بالقدر فالله يوم من عليك من هذاك الايمان ففينا لا اعجب في ايمانهم هو ممن بها الرسول صلى الله عليه وسلم فالايمان بالقدر يطرب العشاقه للنفس عند حصول المراد ولهذا قال لكي لا تاسوا على نافقتكم ولا تفرحوا بما آتاكم تعالى نساء من طالموا كتاب التفسير لا سيما النسور يمكن يمكن كما العاده ايش؟ هو كان عنده كثير هنا صوره ثانيه من ان اعاده هذا الشيء جزء طيب ما هنا طيب هنا ان يقول هو البيع بانه حصول ذلك نعمه من الله تعالى بما قدره من اسباب الخير والنجاح فيشكر الله فينا مثل من قال هنا ذكر بنعمه الله قال انما امتي على عين نجمتي لما قال قام في دعاء قارون لا لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين قال انما انفيته على علم جديد يعني ليس من فضل الله ولكن انا عندي علم بالمكاسب فاوتيته دع واذا انسان اعجاب بالنفس اوجب ذلك شكر الله تعالى على هذه النعمه وعلى حصوله ورده وترك وترك الاشياء رابعا طرط القدر المقدر عند قوات المراد او حصول المكروه لان ذلك بقضاء الله تعالى الذي له السموات والارض وهو كائن لا محاله فيرصد على ذلك ويحتسب الاجر هذا ايضا من ثواعد وثمرات ان القدر انه يغلب القلق والخشع لاننا سنقول في نفسه مهما كان الامر لا يمكن ان يتحول الحال عن ما كان ابدا يعني لو مثلا انسان فعل فعلا يريد ان يصلح مثلا شيئا من معرض فصار بذلك تلف الاراد ان يصل مثلا قلم وهو عنده اسلحه انكسر هو اراد الخير لكن القدر كان مختلفا في ذلك فاذا حصل هذا تقول انا اؤمن بقضاء الله وقدره وان الله هو الذي قدر هذا واؤمن بانه لا يمكن ان تكون حال على رئي هذه الحال ابدا امر لا يمكن تداركه لا يفرق مثله ابدا ولا يمكن منع ما قدر الله اللهم لا منع ما اعطيت ولا معطي لما منعت فاذا فكان يؤمن بان ذلك بقول الله وقدره الذي له مفاتح السماوات والارض وهو كائن لا محاله فيصبر على ذلك ويحتسب العوض ولا ويله هذا يشير, يشير الله تعالى بقوله ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نقراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا ان ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختالكه فوق ما اصاب من مصيبه تعامل مصيبه عربي هنا مجرور اسم مجرور كل من حرف جر ومصيبه اسم مجرور مجرور بايش كسره لا مشروب مش العامل لا العامل الكسر علام من هي هي جابر مشروق ايش مشروق بالله ها نعم نعم بالله واين الله <تصفيق> مني يا مشروق ابن الشيخ مشروق ديني وعالم جدي الكسر كسره الله او المقدر واضح واضح ما اصابني مصيبة. مصيبه توافقون على هذا القرار لا توافقون كيف المصيبه هذا عليكم نقول قوموا <تصفيق> زائد حرب جزاء طيب ومصيبه هذا هو الامر المقدره ولعلم الجمهور اختاروا محل في حركه حرب جزاء صحيح نعم نضمن حرف مجرد زائد زائد زائد